إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة خطوط متقاطعة، صهرا تقديم مناغرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على اكبر المعاني في الحب والعطاء والحنان والتضحيه نظم فيها كبار الشعراء أجمل الكلام والمشاعر فنجد الكثير من القصائد عن الأم لحافظ إبراهيم والمحمود درويش والفاروق جويدة وغيرهم من الشعراء فتحية من القلب لكل أم في العالم لمن تعطي ولا تنتظر في هذه الليلة نصهر مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين الشهيرة او المعروفة باسم منة حلمي أمين ابنة. الملحن الكبير حلمي أمين أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا بك أستاذة مونة وأهلا بالمستمعين وإن شاء الله تبقى صهرة موفقة بإذن الله إن شاء الله خلينا يعني وإحنا في شهر المرأة وبنحتفل بقى يعني في بداية الشهر احتفلنا بيوم المرأة العالمي وبعدين أوه. يوم المرأة المصرية وبعدين عيد الأم أوه. يعني هو فعلا شهر مارس ده شهر أوه. المرأة أوه. خلينا كده نسمع تغنيلنا إيه ممكن نقول بقى عن الأم أولي. كل سنة وكل أم طيبة, طيبة وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة, وأنتي طيبة وانتي طيبة ومستمعات والمستمعين طيبين ومصر دايما بخير أنا عايز أقول لك إن اللي غنى للأسرة المصرية الفنان الرحل فايز أحمد اختيرت لده إنها تغني للعائلة فطبعا المسكار الرحل أستاذ محمد عبد الوهاب عمل لها طبعا ست الحبايب طبعا الموجي عمل لها إيه حبيبي يا أخويا جينا بقى الحاجة إيه الزوج طبعا ده رمز من الرموز اللي لا مفروض إن ما حدش ينساها بابا عملها غنوة اسمها أبو عيالي يعني دي ممكن أقول لك منها جزء وبردو نقول حاجة للأم <تصفيق> دي تأليف الشعيرة نبيلة أنديل وهي لها قصة سريعة أقولها لك الشعيرة الراحلة نبيلة أنديل دي زوجة الملحن والموزع الموسيقي الراحل علي اسماعيل فهي كانت بتحبه جدا فكتبت له غنوة للزوج قالت إحنا كل الناس غنت يعني قالوا للأم وقالوا للأخ دخلت منسي فعلا مش موجود الزوج ده فين ولما كتبت الكلام وعرضته على بابا وقالته أنا عايز أعمله مفاجأة العالية وفعلا بابا اختار الفنانة فايزة أحمد وعرض عليها الغنوة وكسرت الدنيا في الإزاعة عايز أقولك أن بابا ابن الإزاعة لا طبعاً. طبعاً يعني أنا كل أعمال بابا تقريباً هنا برامج والكل حاجة والوزير وزير و... عمل شغل <تصفيق> كتير جداً وكانت بدايته في زعات سكندريه ولا زال له العديد والعديد إحنا لسه هنستعرض الخط فالأمية فالحقيقة الغنوة يعني اسمه الزوج أبو عيالي وكانت مفاجأة هائلة وبقت بقى خلاص تريند بقى لكل <تصفيق> الأزواج ممكن أقولك منها <تصفيق> <بزل>. <تصفيق> يا مال الدنيا علي علي يا أبو عيالي يا بو عيالي تر تر تر تر قلبي وعني يا قلبي وعيني يا أمي دعيالي دعيالي يا مهنيني يا مستدتني، يا مفرحني، يا مريحني، يا يحنين جي أغنية جميلة جدا وكلماتها حلوة جدا. جداً. هي بتتزاها دايماً فعلا في الإزاعة بس وبابا يعني ما كانش بيبحث أغنية النجاح مازع يفرحوا يا حبايب وبابا، وعشة الأسامي أوه. ليه العديد بس وطبعا. يعني سلسلة سبحانك رب سبحانك شعباندي وكان آه من اكتشافات بابا بابا اكتشف السايت الناقشة باندي كان بيمتحن المقرئين, المقرئين. وبيعلمهم ازاي يقودو ازاي يعني يت... هو تاريخ يعني كبير أم. وعطاء أم. ممتد لسنوات طويلة جدا. والحقيقة إنه كان محبوب من الجميع جدا. جدا. وكان دايماً بيبحث عن البسطاء دايماً بيقف جنب الناس جدا. عنده إحساس جدا. بالناس لذلك هم خدوه آه. نقيب واخترون مدة 3 دورات. دورات 12 آه. سنة بالتسكية عايزة إيه أكتر من كده وبعدين بابا كان بيهموا الفئة الأقل بين الموسيقيين وكان المعاشات على المعاشات وكان في مولد النبي يروح لهم البيوت ويخد لهم الحلويات مرة من المرات يعني حب أنا أذكر دي دايما اتأخر المعاش بابا اضطري بها عربيته عشان يدفع عن معاشاته وما يأخرش الناس ما يأخرش عن الناس كده كان إحساسه بالناس كان إنسان فوق الخيال هم لحد النهاردة طبع ربنا يدي السحر الموسيقر الكبير هاني شاكر بس الناس لغاية النهاردة بتحلف بحياة والدي انه مم. عمل كتير عمل كتير مم. ويكفي ان انا عايشة بصيرته الحلوة يعني الحمد لله, و... الحمد لله. ف... وبعدين عايز اقولك انه وقتها حرب الديجي قالك انا اولادي هيعودوا في البيت موسيقين لا تاخدوا الموسيقين وتشغلوهم دول فاتحين بيوتوا بيأكلوا اولادهم فالحقيقة هو كان انسان جدا جدا قبل ما يكون فنان خلينا نتعرف على دراستك واللي اشتغلتيه والدراسات اللي بتعمليها يعني انت فترة من الفترات كنت في قسم الرسوم المتحركة في مبنى الإزاع والتلفزيون وبعدين سفرتي واصلا اتخركتي من كلية تربية فنية فنانة تشكيلية لكن بتحب الموسيقى وبتغني وبتعرف في الموسيقى كويس قوي بحكم العائلة الموسيقية اللي بتنتمي ليها وفي نفس الوقت درستي الإرشاد النفسي والأسري وبتعملي دراسات في علاقة الفن التشكيلي بالموسيقى لا ناخدها بقى خط خط واحدة واحدة وحكي لنا بقى الحدوتة إزاي حدوتة طبعا بدأ منذ الصغر في بيتنا الصغير الكبير بيتنا اللي هو عبارة عن كبير العيلة المسكار الكبير راحل محمد الموجي طبعا هو هرم من الأهرامات وأبويا الراحل الموسيقار حلمي أمين وكان نقيب المهن الموسيقية السابق وعمي الشاعر الكبير عبد السلام أمين وعمي إبراهيم رأفط يعني هعدلك كل العائلة فنية وأخوية مايسترو في الأوبرا فإحنا يعني نشأنا في أسرة فنية بحتة يجمعها كل الحب والود والتناغم بقى الأسري وبحب فأنا عشقت الموسيقى والغنى وكنت من صغري بغني كلنا كل العيلة بتغني عندنا بس أنا كنت مميزه شوية بصوتي فبابا اكتشف ده فيا والحقيقة كان اكتشاف مش في المصلحة ابدا <تصفيق> <تصفيق> لإني انا كنت بأثر فيه قوي بصوتي وكان بينفعل يعني أنا كنت كل ما اغني بيعمل أي لحن مثلا كنت تلاقيني اقعد أنا جنبه كده اقعد أسمعه بلحن وأغنيه له تاني فألاقيت اثر ودموعه نزلت فمن كتر حبه لي وخوفه علي خاف أن أنا أمتهن المهنة دي واكتشف فيه ان أنا بعرف أرسم فحب يحفز فيي الجانب ده ويهمت شوية الجانب الموسيقي بس للأسف الموهبه في الدم فالحقيقة <تصفيق> أنا... انت عندك في العيلة حد تاني كان بيرسم وغوي بابا. كان غوي رسم بابا طبعا آه. بابا فنان جميل وبيرسم كاريكاتير اه بيلخص الوش <تصفيق> <تصفيق> آه, اه اه فانا اكتسبت منه الموهبه دي يعني اخدت منه الموهبتين آه. الموسيقى والرسم والرسم طبعا <تصفيق> الحقيقه الودن الموسيقيه يعني ودني تربت طبع طبعاً على الموسيقى يعني زي ما بيقولوا وسط عمالقه آه. الموسيقى والشعر اتولدت على العود كان حظي حلو جدا لاني انا عشت بين كل الفنانين الكبار انا بتعزفي حاجة؟ سماعي آه. يعني ممكن بيانو سماعي جيتار سماعي ما حاولش يخليكي تدرسي موسيقى ابدا ابدا ابدا على الرغم اني انا دخلت تربية موسيقية واجتزوني وطلعت الاولى على اساس ان انا ابقى يعني اغني قسم فويس وكنت حابه القانون وقلت اخترت قلة القانون وبعد ما عملت ده فبابا قال لي ايه شايفة تربية فنية فين قلت له في ظهري قال لي لفي في ظهريك ودخلي تربية فنية <تصفيق> لدرجة ان العميدة وقتها اتصلت عليه قالت الحرام يا <تصفيق> أستاذ حمي البنت صوتها رائع قال لها معلش أنا موجود دلوقتي في الدنيا ما عرفش بكرة هيحصل ايه والعمل في الفن شاق خاف على الحياة جدا جدا هو كل شيء نصيب وأنا دخلت طبعا, طبعًا عن تربية الفن وتفوقت فيها وجبت امتياز والحمد لله بس و... انت جمعتيهم مع بعض لما عملش علاقة ما. الفن التشكيلي بالموسيقى جيارك. يعني ما درتيش تسيبي لا لده ما قدرتش تشافس رغم السنين طبعا أنا جيت بقى قسم الرسوم المتحركة واشتغلت فيه شوية ولوحته والمناظر وبابا بقى سيبني أطلع في المبنى وادخل براحتي وقال لي كل اللي أنت زعمي دي إن هو كان في لجنة الإذاعة والتلفزيون أصوات دخلت وامتحنت على ايد مين بقى على ايد الموجي عبد العظيم محمد طبعا بعد حفظ بالالقاب يعني الاستاذ حلمي بكر استاذ محمد سلطان عمي محمد الموجي اسماء يعني كبيرة قوي أيوة. كل الملحنين العظماء دول كانوا في اللجنه وانا دخلت امتحنت وكان بابا تفاجئ بيا لدرجه أنه لما شافني خرج قالوا له سبها، سبها تمتحن لما امتحد طبعا على طول اجازوني هو راح شال على طول الاجازة دي قال لنا سايبك تحذري يعني ودخلت شوية في المجال بقى اللي هو هنا في الرسوم المتحركة الحياة استفدت شوية وبعد كده جالي عرض في السعودية ان انا ابقى موايدة كلية تربية فنية وطلعت السفيرة السعودية قعدت سنوات جيت حوالي كم سنة قعدت في السعودية؟ كتير كتير. أو كتير سنين اكتر من 15 سنة يه yeah. والفن ما زال إيه يجري في دمي وكنت وقتها كده بغني يعني كده لحد بقى ما ظهرت السوشيال ميديا والفيسبوك والإنترنت بدأت إن أنا أستعيد نفسي تاني والولاد كبروا يعني كنت في مرحلة من المراحل بمارس دور الأم فقط فنسيت كل حاجة أو أجلت أحلامي يعني وبعد كده جيت عم خدت دبلوما في الأرت سيرابي فتحت عندنا في الكلية خدتها استفدت بيها جدا طبعا لأن كده ببقى معالج بالفن واخدت دبلوما في الرشاد النفسي والأسري وعملت دلوقتي ماجستير في علاقة الموسيقى بالفن التشكيلي جميل قوي واخترت فئة معينة اللي هي الأيتام في سن معين يعني والحمد لله شغل عليها ونالت رضا كل الأساتذة والدكاترة اللي عندنا في الجامعة ودلوقتي عملت كده يعني زي فيديو صغير غنيت فيه غنوا كده والحمد لله الدنيا بمشي معايا بالبرد بالشكل اللي أنا حباه برد وأمارس هويتي لأني أنا الحمد لله يعني ما زال صوتي حلو يعني الحمد, الحمد لله الحمد لله خلينا نتعرف على الملحن الكبير حلمي أمين في الجوانب اللي يمكن المستمع او الفرد العادي ما يعرفهاش آه. هو كأب كان إيه بيتسم بإيه كزوج كان إيه صفاته مع أسرته وعائلته كان بيتصرف إزاي طبعا قبل ما أحكي عن بابا أنا حب بس أوجه حاجة إننا طبعا الموجي الصغير ده ابن عمي الغالي محمد دا الموجي دا جميل. <تصفيق> وابن الإزاعة وملحن جميل وهو دلوقتي ربنا يشفيه في يا يا رب ربنا, ربنا يشفيه يا عفيه كلنا بندعيله بالشفة, بالشفة, كلنا كلنا بالشفة ويرجع لنا سلام ألف ألف سلامة الله يزال لكم قد ما تقدر حب الناس دلقى الخير والحب مليها والبسيط في عيون الناس دلقى الحب بينطق فيها طول ما انت بتحب الناس وطول ما بتحب الناس نرجع بقى الوالدي والدي كإنسان تقدر تقولي الرحمة دي كانت في قلبه كاب الحنان الدفى ده درجه هو كان بيقول انا ربنا خلقني المفروض اكون الام مش الاب لان انا والدتي موجهه في التربيه والتعليم التربية فكانت قاسيه علينا يعني كانت كانت حازمه جدا جدا فكان بابا يقول لا ما ينفعش انا كان لازم تتبدل الادوار كان لازم انا بقى الام وانت الاب فالحقيقه كان حنون حنون فوق ما تتخيلي كان الحضن أنا لغاية الأرض مفتقدة حضنه يعني ده ما جيش زي بصراحة. ف... أنتي موقعك إيه في الأسرة يعني كنت ترتيبك انش كبيرة. ما ف... كنتي كبيرة... مرتبة طبيب جدا وعايز أقولك أنا جيت له بعد فترة جواز خليش على طول فكنت بالنسبة له حاجة كده اللي هو بقى يعني لو أنا بس كاحت يجيبلك نصليته دكترة اللي هو بيخاف علي وأول عيد ميلاد ده فنانين كل الفنانين أنا اتدلعت زي ما بيقولوا يعني بابا لك كان عنده سمع فظيعة جدا الكرم. كان على طول لازم لازم الأكل يبقى عندنا 24 ساعة ده إطعام الطعام ده يعني حاجة فيش حاجة اسمها إن ماما تشيل الأكل من على عالطرابيزة تقول له إزاي حلم يعني برقى لها ما ينفعش بصي لعيش ينقص في البيت ولا يعني طبق يتشال من عالطرابيزة قالت له طب ليه طب بالليل دلوقتي خلاص يقال لها لا لأن أنا ممكن حد يكلمني دلوقتي أنا جاي لك ويكون جعان لازم يجي لعي الأكل كذلك لو أخلنا باب الشقة كان يزعل قوي. نقول له بابا احنا هنتسرق يقولي نسرق مفيش بيت واحد ده بيت الله التاني يعني انا انا فتح بيتي ده من خير ربنا عشان الناس تفتح تاكل مش ممكن حد يجي يسرقني أنا محصن بحس إن من عند ربنا سبحانه وتعالى. منامة بالله هو علشان كده يعني ربنا أحسن خاتمته إنه دفن في السعودية في مدافن السيدة خديجة رضي الله عنها. ما فيش أجمل من كده وغوصت ثلاث مرات ما شاء الله ما شاء الله الله يرحمه في مكان جميل وراح أسبوعين بس وكان راح يزورني يعني جالي عشان يزورني كنت أجي أямиها في السعودية هناك آه, آه. قال لي أنت وحشتين وعايزك أك شوفك قعد أسبوعين وتعب وتوتوف هناك وهو الله. في مات قال الكعبة كده أنا لك تاني كان بابا أولا متصوف وكان الحمد لله كان في بينه وبين ربنا كده لينك غريب جدا إحنا ما نعرفه عمار زي ما بيقوله جدا روحاني بشكل هي العيلة عندنا متربيه بشكل غريب شوية عايز أقولك أن أنا مثلا اللي هو جدي أبو والدي كان بيقلف شعر وكان برضو بيجتمعوا وجدي اللي هو أبو الموجي وأبو بابا هم أخوات فكانوا بيعملوا حلقات ذكر وكانوا بيغنوا برضو ويعملوا احتفالات كده لا هم عيلة فنية أبن عن جد والكرم عندهم برضو بالوراثة يعني في رحاب الحمد. شعر واعداد عبد السلام امين موسيقى والحان حلمي امين تتمني النهاردة تعملي ايه سواء من خلال الدبلوما اللي بتعديها او من خلال الدراسات اللي قمت بيها ومن خلال انك بتغني اغاني ويعني عندك مواهب متعددة انت بتتمني تعملي ايه النهاردة اتمنى في حاليا في وضع يسني ان انا انا مش حابة اكون محترفة الغناء لأن فات الأوان إن أنا أكون كده يعني ولكن أنا بمارس هواتي بعمل أغاني بس أنا لو هتقولي لي بتتمني إيه أنا أتمنى أعيد كل الأغاني الدينية بتاعة بابا هل عايزة تعديهم بتوزيع جديد آه. بأداء جديد نفسي طبعا نفسي لأن أنا بحب بميل للجانب الديني جدا وبغني حلو خلينا نسمع مع بعض لو متذكرة حاجة من الأغاني دي في غنوة بابا كان عاملها لسيدة سوزان عطية اسمها رسول الله كانت كلمات عمي عبد السلام أمين وكانت في الليلة المحمدية من سنوات. هؤلت لك منها جزء. رسول الله طالبي الحنين هو بين جوارح الشوق الدفين رسول الله طالب الحنين هو بين جوارحي شوق الدفين مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت مدحتك I قلبي your مدحتك I قلبي my heart and والحب got my heart When I got If you have destroyed قدري ففي من يمدحونك في من يمدحونك من there من those يا رسول الله؟ يا حبيب الله <تصفيق> لو نويا أنك تعيدي كل الحان لبابا في المجال الجيني فعلا هتبقى خطوة حلوة جداً <تصفيق> أنا أتمنى ألاقي حد يساعدني في الجزئية دي أتمنى لأن أنا مش قادر أقول لك أنا حتى ما قدرتش أكمل وأنا بنفعل يعني لأن بتلمس القلب الألحان بتلمس القلب وليه بقى حاجات يعني ملاحم أتمنى أن أنا عادها تاني وحتى اخر الزمن يرجون من قصدكم ارضاء خالقهم ويبتغون جلال هم والحزن نفيسة العلم فيض من سنة الحسن من الحسن في عيد الأم تقولي إيه؟ تغني ايه لامي للامهات انا اولا اقول لك ان والدتي طبعا ربنا يديها الصحة كل سنه وهي طيبة وربنا يخليها لينا هغني لها طبعا ست الحبايب اقول لك بقى إن أنا ناناليه اختي اللي بعديها على طول هي اعلاميه كانت اسمها هبه ويليها محمد اخويا برضو بيغني برضو بس هوايه وممثل شويه برده هوية وحاليا هو في السعوديه بيشتغل في شركه ادويه يليل اصغر بقى فينا هو هو بقى الوحيد اللي امتهن الموسيقى هو ده المايسترو في الاوبرا اسمه مصطفى طبعا بهدي الأمي غنوة ست الحبايب وهي أمي على فكرة من الناس اللي برضو ودنها حلوة قوي بتحب الفن جدا جدا وصوتها حلو وبتحب صوتي برضو هاتلها جزء من ست الحبايب ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل اقتباس يا ربي خليكي يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة حبيبة فعلا كل أمة كل حبيبة وكل الأمهات طبعا وليكي وكل الأمهات الجمال وليكي كل سنة وانت طيبة, طيبة وكل الأسرة المصرية وكل أم طيبة يا رب مستمعين الأعزاء يستمر اللقاء مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين او منى حلمي أمين كما تحب أن يطلق عليها ابنة الملحن الكبير حلمي أمين لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة لهذه العائلة الفنية فإلى اللقاء صح على راحتك مليك وفي ايدي انا رايلي زي ما شلتيني ومدعيلك وانا رفاهت زيها لسه وانا الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابه شكرا لمونتاج هشام عبد السلام